الأسى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبثليه فدعلناه سميعا بصيرا إنا بيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزادها كافورا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 قوم نظره وسورا وتذاو بما صبروا جنسا وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير وذانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويصاط عليهم بآلية من فضة وأسواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم وردان فَأَنذِرُونَا إِذَا رَأَيْتَهُمْ أَسِبْتَهُمْ نُنُنًا أَمَّنْ صُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُهُمْ دُسُرٌ كُبُرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَتَاوِرَةٌ فضة وحلوا أسوار من فضة وتقوا ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لهم جزاء وكان سعوكم مشكورا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 ومن الليل فاسدد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَ لَهُمْ كَبَدِيلٍ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعذ لهم عذابا أليما